فيا اخي انك مرتهن بعملك وات على اجلك ومعروض على ربك فخذ مما في يديك لما بين يديك وعند الموت ياتي كالصبر اللهم انا نشكو اليك ضعف ما وقنته حيلتنا وهواننا على الناس اللهم يا رب الارباب ويا مسبب الاسباب ويا خالق خلقه من تراب లా فَقَسَمَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ نَوَادِرَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِيَدِهِ مَفَاتِيحُ الْفَرَجِ يَا فَرَجَنَا إِذَا أُغْلِقَتِ الْأَبْوَابُ وَيَا رَجَاءَنَا إِذَا انْقَطَعَتِ الْأَسْمَاءُ وَحِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْأَهْلِ وَالْأَصْحَابِ اللَّهُمَّ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْ إكرم يا واحد ويا فرد يا صمد نسالك يا مولانا ان تحتقر رقابنا في هذه الليله من النار اللهم واحتقر رقابنا من النار اللهم ان اجسادنا على النار لا تقوى اللهم فنجنا برحمتك من النار و ادخلنا بحفوك وفضلك دار القرار اللهم وحشرنا في زمره نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واسقي اللهم شربه من حوضه الشريف شربه لا نظمأ بعدها اللهم واظلنا تحت ظلك يوم لا ظل الا ظلك اللهم اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم وأحسن عاقبتنا وخاتمتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم وافسح لنا في قبورنا اللهم تتوفانا الا وان تراض عنا اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك والادخ من ايرانك والفوز بجنانك اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتجاوز عما تخرق من المعاصي والاثام الله نحن انا عبيدك بنو عبيدك بنو عبايدك نواصينا بيدك ما ظن فينا حكمك عدل فينا قضائك بس انك يا ربنا بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ام تجعل القرآن العظيم ربي حقولنا ونور صدورنا وجلا احزاننا وذهب هممنا اللهم اجعلنا ممن يطرا القران فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرا القران فيشقى اللهم وافسح لنا ضيق ملاحدنا يا رب العالمين اللهم وانس وحشتنا في القبور وآمِن فزعانا يوم البعث والنشور اللهم تخفض علينا وتكرم علينا واعتق رقابنا في هذه الليله اجمعين اللهم اهب المسئين من نار المحسنين اللهم ان لك في كل ليله عتقاء من النار فاجعلنا يا ربنا منهم ووالدينا والمسلمين اللهم إنا نسألك أن تعتق رقابنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا من النار يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين واذل الشرك والمشركين واحمي حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب بن هالهامين اللهم امنا في الاوطان والدور واصلح اللهم الائمه ومولاه الامور اللهم انصر اخواننا المجاهدين الذين يجاهدون لاحياء كلمهك ورفعه دينك اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم اللهم واشف جريحهم اللهم واشف فيهم اللهم واو اطردهم اللهم وارحم ميتهم وتقبل شهيدهم اللهم فك أسيرهم, اسيرهم اللهم وفك اسيرهم اللهم وفك اسيرهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا نسالك في هذه الليله الشريفه وفي هذا المكان المبارك ان تنزل على اخواننا اللي الاسرا ثباتك وطمانينه يا رب العالمين اللهم ان باخواننا الاسرى من الضرائر والباسا ما لا يحلمه الا انت اللهم لا نشكو حالهم الا اليك ضاقت بنا السبل والحيل الا ببابك انت ملاذنا انت مفزعنا انت ملاذنا انت مفزعنا اذا انقطعت بنا الحيل فالا من نتوكلهم يا ربنا الى عدو يتجهمهم ام الى عدو ملكته امرا ان لم يكن بك علينا وعليهم غضب فلا نبالي لكن عافيتك هي أوسع لنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصالح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا وبهم سخاطك لك العتبى حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم فاكتب لهم فرجا عاجلا اللهم فاكتب لهم فرجا جان هاج الى اللهم اربط على قلوبهم وقلوب اهلهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم عليك باليهود الظالمين والنصارى الصليبيين ومن اعانهم على حرب الاسلام والمسلمين اللهم من اذانا فاهده ومن هادانا فعاده اللهم من اراد ديننا واسلامنا وبلادنا بسوء فاشغله في نفسه وجعله الكيده في نحره وجعل تدبيره في تدبيره اللهم اكفناه بما شئت وأنت السميع العليم حسبنا الله وكفى ليس وراء الله مرمى ولا منتهى حسبنا الله الذي هو حسبنا عليك توكلنا وإليك أنا ابنى وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم اللهم وانزل من بركات هذا الدعاء على المجاهدين في ثغور وعلى المرضى في فرش وعلى الموتى في قبور يا ذا الجلال والاكرام يا رب العالمين قلت وقوم وك الحق ادعوني استجب لكم اللهم ها نحن رفعنا اليك كف الذراع اللهم نخنما مطايانا ببابك فلا تردنا ولا تحرمنا عن جنابك فانضرتنا فانه لا حول ولا قوه لنا الا بك اللهم انا قبلنا اليك في هذه الليله تائبين نادمين مقبلين مستغفرين اللهم فاقبل توباتنا اللهم فاقبل توباتنا واغسل حوباتنا وأجب دعواتنا يا رب العالمين اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في أمن وإيمان وصحة وإحسان يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله ان الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب الحرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب الحرش الكريم اللهم انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء ارزق علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اغثنا اللهم اغثنا الله اللهم اغثنا اللهم اغث قلوبنا بالإيمان والحلم والسنه وبلدنا بالمطر يا رب العالمين اللهم انا نسالك الا تخيب امال